يا جند الله هيا, كيا هيّا جند الله هيّا لقي زندم ليك كيّا جند الله هيّا لقي زندم ليك كيّا جند الله جاما نور الإيمان بها ساط قادت جند الله جامع نور الإيمان بها ساطع كلم قد عهدوا بايا كلم قد عهدوا بايا ورضيا هي جند الله نكوي هي نكوي لقي زندملك كايا هيا جند الله هي نكوي لقي زندملك كايا حتف الغازي صلاح الدين لن تهدأ حتى التنكين، حتف الغاز صلاح الدين لن تهدأ حتى التنكين، ويعز بها كل جابين ويعز بها كل جابين منصورا يختار هيا جند الله هيا فكوي زند أمريك كيا هيا جند الله هيا نكوي زندن بيك كيا نبيك الساعد يا عرضي يا عزة أهلي يا عرضي لبيك الساعد يا عرضي يا عزة أهلي يا عرضي طرد الأعداء غدا فرضي Hayyajından Allah Allah heyya, أبديها روح أولادي، أبديها روح أولادي، وصداها يبتلع الغياء. أيها جند الله هيا، نقي زندم لي كايا. أيها جند الله هيا، نقي زندم لي كايا. أيها جند الله هيا biz zendeblikten ya ey jundallah jundallah jundallah Jundat Allah, heyya. Rakwi zan Heyya heyya.